لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر بصدقه او معروف أ و اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء م ر ض ا ة الله فسوف ن ب ت ويتبع غ موسوعه ا ل ن ا ت و ل ى و س ي للعلوم ص ي ر الاسلاميه يغفر ش ر تدعون إ ل ا شيطانا مريدا لعنه الله, لعنه الله وقال ل أ ت خ ذ ن من عبادك نصيبا مفروم و ل م ن ر ك ه م ا ل ه د م شركه م دعويه غير ر ب ح ي آ ذات ن ا ل أ مضمون اجتماعي فَلَيُخَيِّرُنَّ خلق الله 「明日を迎えのは明 وَالَّذِينَ آ م ن و ا و ع م ل و النابلسي ا ل ح ن للعلوم ا ل ا س ل ي م ن ت ي ه ا ومن اصدق من الله قي